ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يَوْشَهُ العَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ الىنا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعمه اجر العاملين الذين صدقوا على ربهم يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسفر الشمس والقمل يقولن الله فأنا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقذل له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ